بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقرا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيضا متنا هذا شيء عجيب رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب الحفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا أرض مددناها وألقينا فيها راسيا وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل زوج به تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل آسقات والنخلب آسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم موح وأصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْنَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ إِذْ يتلقى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ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 ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معنا سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه دي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير منع للخير معتد مريب للذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه, فألقياه في العذاب الشديد قال قريب اطعيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد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 وكم اهلكنا قبلهم من قوم انهم اشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من نحيص ان في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 يسمعون يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا ما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف عيد